بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تنقون اليهم تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ غُلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّقَفُوْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُوْهُ وَيَبْسُطُوْهُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وودوا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 إذ قالوا لقومهم إن برأء منكم ومن ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قَوْلَ إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيئا ربينا عليك توكل وإليك أنبنا وإليك المصير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 وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمُنَاحُوهُنَّ الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنفحوهن إذا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 به اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلوا اولادهم ولا ياتين ve la yatina b muhtalin yabterin heu bine aidihin ve arjulin ve la yacilak ve la yacilak الله ma'roofin f bayehun ve ista'fir lehun لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار كما يئس الكفار من اصحاب القبور